بآياتنا إذا ه م منها ي ض ح ك و ن و م ا ن ر ي ه ا م ن ا وأخذناهم ب ل س ي للعلوم ن الاسلاميه ا ادع لنا ر ب ك بما ع ه د عندك ن ن إ ا ل م ه ت د و ن فلما ك ش ف ن ا ع ن ه م ا ل ع ذ ا ب إذا ه م ي ن ن ك و ونادى ف ر ع و ن ف ي ق و م ه ق ا ل يا ق و م أليس لي بلك م ص و ه ذ ه ا ل أ ن ه ا ع موسوعه ا ل ن ل ا ب أنا س ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله م ا ئ ك الحسنى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 ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أ الهتنا خير امهون ما ضربوه لك الا جبلا بل هم قوم خصمون ان ه إ الا عبد انعمنا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 فويل للذين ل ظ م و ا من ع ذ ا ب يوم ل ي ي م هل ن إ ل ا ا ل س ا ع ة أن ت ت ي ه وهم م بغتة ل ا ي ش ع ر و ن ا ل أ خ ل ا و م ا ل ا س ل ا ا ل م ت ق ي ن ا ل س ل ا ء الله ب ع ض عدو ا ل م ت ق ي ن يا عبادي لا ع ل خوف ى ت أ موسوعه ت النابلسي ط للعلوم ي ب الاسلاميه وفيها م ا ت ش ت ه ي النابلسي أ ف للعلوم أ ن ت ف ي ه ا خ ا ل د و ن ا س ل ا ل ت ي ه و ف ض ي ل ه الدكتور ا ت ب ا ل ن ا ل س ي لقد ج ئ ن النابلسي ك م ب ا ل ك ث ر ك م ا ل ح ق ك ا م ي ه م و س و ا ه م ب النابلسي لديهم للعلوم الاسلاميه اسماء ل الله ت و ا أ ر رب ض ا ل ح و ن ى ف ذ ر ه موسوعه ي خ ي ل ب حتى يلاقوا ا ل ذ ي ي و ع د ن وهو ا ل ذ ي في ا ل س م ا إله و ف ي ا للعلوم أ ر ه الاسلاميه ذ ي في والأرض موسوعه ن علم ا ل س ا ع ة و إ ل ي ه ترجعون ولا ي ل ك ا ل ذ ي ي ن د ع و ن من د و ن ه ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا م ن ش ه د بالحق إلا من ويشهد بالحق و ه م ي ع ه النابلسي ل ه م ل ع ل و ل ن الاسلاميه ل ه ف أ ن يغفكون ق